الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم إن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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة, عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم